أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألم أكن لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 حتى اذا اتى اعلى قريه استضع ما اهلها فابو استضع ما اهل فابو ان يطيبوهما فواجذا يريد اي ان تقى قال لو جئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرفت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِ قَوْمَا وَكُفْرًا فأردنا أن يبتلهما ربهما خيرا منه ذكاة وأقرب رحماء وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنه لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا وَيَجِدَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطح عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا انما كنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجداها تقرب في عين حميئه وَجَدَا تَغَرَّبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا آلَ الْقُرُونَيْنِ إِمَّا أَن تُعذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنكون له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْرُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ وَكَذَا تَتْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِ ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يبقهون قولا قالوا يا ذا القولين إن يا جوج وما جوج في الأرض فهل نجعل لك خوجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداء والا ما ما كن في ربي خير ام باعينوني بقوه باعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ودماء اعطوني دبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال أعاتوني أفرق عليه كطرا فما اشطاعوا أن يظهروا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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ولفظ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غضاء عن ذكره أباحت للذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون يا اولياء إن اعتذنا للكافرين مذلا قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبضت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناء ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. لما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هدؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس والمخالدين فيها لا يبهون عنها حولا قل لو كان البحر, البحر قبل أن تنفد وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يوجوه لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم ربك عبده ذكيا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا وَاشْتَأ عَلَى الرَّأْسِ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ مِرْآتِي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وإني خفت الموالي من ورائي وكانت فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل عكوب واجعله رب رضياء يا, يا ذكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحياء اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمياء قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأته عاقرا وكانت امرأتي حاقراً وقد بلغت من الكبر عسياً قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ولم تك شيئاً قال رب اجعل لي آية رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث سويا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 فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحريب فأوحي إليهم أن سبعوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن وكان تقيا وبروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعد حيا وقد في الكتاب بما ريما عيد انتبدت من اهلها مكانن شرقية فتخذت بدونهم حجابا باوصلناها اليها وحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك ظلاماً دكياً قالت أنا يكون لي ظلام ولم يمستني بشر ولم أك قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى الْجَهَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فحملتُ فانت بدت بي مكانًا قصيا فاجا اهل المخاب الى قالت يا ليتني مث قبلها فوا كنت نسيمًا نادا من تحتها الله تحذني بدي ربك تحتك سريا وهذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رضبا جليا فكني واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي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 قال إني عبد الله آتا الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً والسلام علي يوم ولدت ويوم أبوت ويوم أبعث حياً ذلك عيسى بن مريم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 فويل للذين كفروا من مشهب يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنجرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريد الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبيئاً إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابا اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني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 يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا لا ارغب ان عن عليتي يا ايها لا ইলلم تنتهي لا واهجرني مليا و سلام عليك ساستغفر لك ربي انك نبي حبيبي واعتذر لكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي أستأله الله أكون بدعاء ربي شكيا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 من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جالب الثور الأيمن وقربناه نجيا ووحبنا له من رحمتنا أخاه وارون نبياً واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يأمر أهله بالصلاة والذكاة وكان عند ربه مرميا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وربعناه مكانا عليا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِئِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ مِنَ النَّبِئِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمنِن دَُّةِ إضم وَإِصْ إ وَمنِ دَنَا وَجتَ بَين إذَا تُتل عَلَيهِم آياتُ وَحم خَر تدَ فخلف من بعدهم خلهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهواء فسوف يلقون غياء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدم التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوًا إلا سلامًا ولهم رذقهم فيها بكرةً وعشياً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 وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقُنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا ها وربك لنا حشرنهم والشياطين فمالن حظيرا نهم ثم لننزعن من كل شيعة أجلهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا هُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا ۚ نَجِّيَّا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا وَمَن نَّجَّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ اللَّهَ عَلِيمٌ فِيهَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَجْنَاتٍ قَالَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَجْبُ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن نبياً وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثاً ورياً قل من كان في الضلالة فليمتد له الرحمن مدى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 ويزيد الله الذين احتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوُوا وَلَدَا أَطَلَّ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عهدا؟ هلا هل فنكتب ما يقول ونمد له من العذاب متى ونرده ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عدا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أذًا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّاءَ يَوْمَ نَحْكُرُ الْمُتَّقِئِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدَاءَ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولا دلك بئتم شيئا اتى يا كاد سماوات يتفطرن منه كاد سماوات يتفطرن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 إن كل من في السماوات والارض الا الله اكر رحمان عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم ااتي يوم القيامه في ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودقا فانما يسرناه باللسان لتقول بشر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لداء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم ضاها ما أنزلنا عليك الكرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنذيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استواء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 إِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُوءٍ إِنِّيَ آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّيَ آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هدى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّيَ أَنَى رَبُّكَ فَا خُلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ بُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ أَئِمَّ لِي مَعُ حَ إِنَّ رَبَّنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إن الساعة آتية أكاد أهنيها متإذاف من نفس بما تسعى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 وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخُرُجْ بَيْطَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ أهو طغى رب اشرح لي صدري ويستر لي يا امري وحلل من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي آرون أخي اشتد به أدري اشتد به أدري وأشركه في أمري كي مسبحك كثيراً وندكرك كثيراً إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرْوَةً أُقْرَى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعلّه يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن لا لا تخافا انني معك وما اسمع وارى فاذياه فقولا اننا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ من من السماء ماءا فاخرجنا به ادواء من نبات شتى هُوَ أَرْحَوْنَ عَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِينَ هَا مِنَّا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا رُعِيتُكُمْ وَمِنَّا نُخْرِجُكُمْ وَلَقَدْ أَهْيَأْنَا لَهُمُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبُوا وَعَمُوا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 ونأتي أنك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سواء يوم الزينة وأن محشر الناس ضحا في العون فجمع كيده ثم أتا آل لاه موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا بيسئتام بعذاب وقد خاب من استرا فتنادعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلاء فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أنت وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من زعرهم أنها تسعى فأوجت في نفسه خيفة موسى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوهُ إِنَّ مَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرْ وَلَا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب قال آمنتم لَهُ قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وَ أقَطِ عَ عيدِيَكمُم وَوجُلَكُم مِ خلِلَابٍ وَأُصَلبَكمُ بجُذوعَّ غُلَ وَلا أظَلبَكمُ بجُذ إ خُل وَلا تَلَمُ عجّناَا جَدّ عَذاابَ قالوا لن نؤترك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْ فَمَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَعْمَلْ يَعْمَلْ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ كنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكى نسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا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 يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَلَا تَبْغَوْوْا بِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قال هم أولئي على أثري وعجرت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك فرجع روسا إلى قومه غضبا لأسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفضال عليكم العهد أم أردتم أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَطٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا وَلَكِنَّا حُمْنَا بِالنَّاوَذَ وَمِنْ دِينَاتِ الْقَوْمِ فَفَدَفْنَا فَقَذَفْنَا فَكَذَلِكَ الْقَصَصَ فأخرج لهم عجلاً جسداً له هوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكدين حتى يرجع إلينا موسى ذرايتم ظلوا الله تتبع لي اف عصيت يا ابنا ام لا تاخذ باللحيه ولا براسي وشئت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقضبت قبضةً من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهْ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي وَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّمُحَرِّقًا مَلَأَنْتِ فَنَهُ فِي الْيَمِّ مِنْ أَسْفَارَ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ علما كذلك نغص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وذرا الَّذِينَ ضَلَّوا في السَّبِيلِ وَسَاءَ مَا يَقُولُونَ يومَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يومَ يُحْشَرُونَ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ انظُرْ قَاعًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ لِذِى يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إن لبثتم إِلَّا بِتُمْ إِلَّا يَوْمَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَيْبِ فَقُلْ إِنَّتِي فَوَأَرْبِي نَسْفَاء فيدوى قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاء يومئذ يتبعون الدائي لا عوج وغشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنبع الشفاعة إلا من أدن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحج القيوم وقد غاب من حمل ظلماء وَمَنْ يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف من ولى و لا احما وكذلك انزلنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتكون او يحدد لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضى إليك وحيه وقل رب جدني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عجما وإذ قلنا للملائكة استدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فَلَا يُخْلَى جَنَّتُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشَقَّى إِنَّ لَكَ اللَّهَ تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلب لوما سوآتهما وطفقا وطفقا يخففا لعليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغواء مَا كِتَابَهُ وَرَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَال احْطِمْ مِنْهَا جَنِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ لَدُنِّي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحجره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرت لي أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فلسيتا وكذلك اليوم كنتا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاكِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْطَاءُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَاءَ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَطَتْ بِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آذاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة في الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاكبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآيةٍ من ربه أولم تأتيهم بينة ما في ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن ندل ونخزاء قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتداء